أناجيك مستوطنا أزليها بنفسي وصبحنا على مقلتيها <تصفيق> وأنتك زح. فانحثيث الخطا قل ذر روحي على راحتي وأنشر قلبي بدربك نشرا وأطوي القرون لوصلك طيا لمستك طهرا بحجم الوجود ومملكة من ماق الثريا وأموذجا من حكاية الفخار لم ترددون أطائك سيئا عظيما عرفتك لا أضطرتك حدود ولا خمسه فض المضريا سالمنا وحسانا ولا خصال النبي الإله <تصفيق> ولست إلها ولست نبيا فقلبت في كل شيء رؤى <dragon> <eyeshadow> وأيقنت ألا ألا أيها الخالد لا يموت يزداد في كل يوم رقيام صلخات عز أبت أن تشيك متعلي بسماع Barra encalar e حسيني أنت الإمام الذي وجدتك أهل الإمامة فيها تخدتك فيضا هدى في الوراة ورحت بأوصاف هديك تعشقتك الشمس تهدي العقول برغم الزواي في درب سويا ومنتهجا نيرا لا يشابه في السالفات ويا ضاقنك كأن القداسة مما احتويت مسم تجلى وكان خفر دم وكل مستباحه بان العقوله نوركي وعلمنا كيف ان الضغات تفنا ويابا رضيوك حياه ترفدان هاويات النفوس بحلم عليها يبيت شجيا فخفت عليها ورود الجحيم وقد ملعت عنك ولدن هني ولم روت من دمك السيوف وما هواك سيدنا والحسينه سيدنا والحسينه سيدنا تقدمت شوقا لوجه الجليل فكان الذي اشتل للقلب ريّا وباشرت احقاق حق خداه بفضل جهادك غضاً نديا فلله يا قلب ما تصامت به المنزلات فمنك الربوية فأنت الرسالات ورسلونا بها اتأخذوك عليها وصيرا وآتاك ربك علم الكتاب وفي المهد كلم تعيس صبي حسين وحسين له ما قد علمته وأنطقته معجزا نابويا كذلك من آل حرب رماه بك الشرف الباذخ الشأن غيا فجاءت ما شاء على ثأرها وتطلب فيك أباك عليك فشمرت للموت عن سعد. وما على الظالمين عصيوا وحسين وحسين زينب وحسين وحسين وحسين وارسلتم وستنصيرا ذلتان لك اختارها الله سرا خفيا فخف لنا الصارك يا ابن البتول كل طهور الرضى ابي يا واكره تخوض لما لا فازعا حيث كنت الأبي ياهي الحرب شاخت بها فتيتون وعذا بها الشيخ روح فتي فلما أبادت من الجانبين باحت فأبصرت عن anyway what sayna wa husayna غنيا، فما ترك القوم علقا يصالوا إلا به أنبتوا سمهريا ولا بعض شلو يردوا وما به قابلوا في النعر سفيها بني هاشم وقدم قربانها